والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسرها في ذلك قسم إذي حجر ألم تركين ففعل ربك بعاد لرمضات العباد التي لم يخلق مثلها في ميلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون في الأرتاد الذين فروا في الميلاد فصب عليهم ربك سوف عداء إن ربك لبالمرصال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمك وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أما كلا بلا بل تكرمون اليكين ولا تحقون على طعام المسكين وتأكلون الضراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جنباً كلا إذا دكت الأرض ذكاً ذكاً فَوَجِئَ يَوْمَئِذٍ مِنْ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَرَتَّلُ لِلنَّاسِ وَأَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا أَمَّنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَلْمَبَدَا أَيَحْسَبُونَ أَلَّنْ يَعُودَ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَمَّا بَدَا حَمَّ الْقَوْمَ قَالُوا مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فِي يَوْمٍ ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كثروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلّها والليل إذا يوشها والسماء وما فناها والأرض وما ضحاها ونفسهم وما سواها فألهمها بذو الله وطواها ولا أفلح من زكّها وقد خابها. وما فرق البدع والإنثى إن سعلكم نشد فأما من أعطى والتقاء صدق به حسنا فسن يسره للعصرى وأما من بخل واستعنا وتذب بالحسنى فسن يسره للعصرى وما يغني عنه ما نموه إذا تعدى إن علينا لن وإن لنا لن وجنبها الأدطى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من جعمة تجزى منذ بجراء وجه ربك الأعلى ولسر فيرطى ما نعسر نعسران، این نما فإذا نعسران. فاذا بعث انصر وإلا والزيتون وكورسین و البلد الأمين. لقد خلق الله لنبين أحسن تقيم. ثم أسفل الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا يكذبك بعده الدين أليس الله بأحكم الحاكمين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 يَدْعُونَ لَيْلَهُ سَهْدٌ وَسَهَرٌ يَتَكَلَّى لا تَقْعُوهُ وَاسْتَبِقُوا الْغُدُوَّ وَالآصَالِ إِنَّ فَصْلَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمر. سرام هي حتى ما طلع الفجر. لم يكن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والنشكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرق البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند عرضهم جنات تجري من تحتها لا رضي الله عنهم رضوا عنه. ذلك من خشي ربه إذا زلزلت في الأرض سُلِّطها وأخرج في الأرض أَقْرَضَهُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ إِذِ يُحَدِّثُ وَأَخْبَرَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أُوحَى لَهَا الناس إِذِ يَصْبُرُ النَّاسُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْعَادِيَةُ ضَبَحَهُمْ كَنُورِ الْيَاقُوتِ قَدْ حَرَمَ فَتَوَلَّىٰ مِن وَرَائِهِ وَقَصَّ عَلَيْهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا في الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ القارعة من قارعة وما أدرأت من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثور وتكون جبال كالعهم المنفوش فأما من فقلت موازينهم فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرأت ما هيه الهارون حامية، ألهكو متكاثر حتى ظلم المغابط. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا له تعلمون علم اليقين. لا ترون من الجحيم، ثم لا ترون عين اليقين، ثم لا تسألون يومئذ عن نعي. والعصر إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصروا بالحق وتواصروا بالصدق وإن لكل همزة همزة الذي جمع ماله وعده يحسب أن ما له أخلده كلا ليم في الحقمة وما أدراك ما الحقمة لا روض عن المقلة التي تطلع على الأحدة إنها عليهم مؤصلة في عمد ممددا ألم ترتيفك على ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدا في طويل وأرسل عليه كرمهم لحجارة لحجر سجين فجعلهم بعصف المأكول لإله في بعيش إله فيهم رحلة الشتاء والصيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضع لهم من جوع وآمنهم من إن شارئك هو الأذكر قل يا أيها الكافرون لا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في لي لله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تغوابا تبت يداء بلهب وتبها أغنى عنه ماله وما كسب في جيدها حبل في قل هو الله أحد الله الصمد لم يهد ولا اليون ولم يكن له أثوى أحد قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفات في العقر ومن من شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصوص خال الناس الذي وصوص في صدور الناس من الجنة والنار